جوال تذكر يقدم كالك الصلاة قدتها منكرا عظيمة ورقمه الغتر الشتاء فإن تاب وإلا قتر من جهة ولي الأمر امير البلد أو السلطان ويكون كافرا بذلك هي أصح قوله البلد وإلا مجحة دوبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشيك تخص الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر فهل لمن ترك الصلاة من توبة؟ فالجواب نعم له توبة أن يعود إلى الحضيرة التي خرج منها أن يعود إلى الإسلام فيصلي وحينئذ إذا مات مات على الإسلام وربما راجع إلى الإسلام تكون حاله خيرا من حاله قبل ذلك نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسن كان مسروق يقول ما بقي شيء يرغب فيه الا ان نعفر وجوهنا في التراب وما اسى على شيء الا السجود لله تعالى فيا عبد الله احرص دائما ان تسجد لله كانك تراه فما بقي لك الا الصلاه فان لم تكن تراه فانه يراك ويقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له الشيء الذي جعل يردده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت الصلاة الصلاة, الصلاة ملك الموت يستل تلك الروح المباركة والنبي صلى الله عليه وسلم يتدارك ما تبقى من أنفاس ويوظفها لقضيه الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه الصلاة ما ملكت ايمانكم الصلاه الصلاه بل الرفيق الأعلاء مافعيس رضي الله عنه يا جماعه ما قال الجهاد الجهاد ولا قال الصدقه الصدقه ولا قال بر الوالدين بر الوالدين ولا الحج والعمره قال الصلاه لان من حفظ الصلاه حفظ دينه ومن ضيعها فوري ما سواها اضيعها فما هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الصلاة من بين سائر العبادات في وصيته عند الموت لأنها العماد طيب يا ربي أجذبت الأرض وجف ضرع ومات الزرع وأنت الآن وحنت الخان يا ربي ماذا نصنع لا نملك أن ننشئ السحاب لا ينشئ السحاب الثقال إلا أنت يا ربي كيف نستجلب الماء فإذ بالخبر يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام صلي واركع واسجد وقل يا رب سبحان الله وينشئ الله السحاب نعم وينشئ الله السحاب وتنزل امطار نعم تنزل الأمطار ما أغلى هذه الصلاة تغير وتحل مشاكل الكون فكيف لا تحل مشاكل واضطراباتك التي في جسدك هو حل في الكون فكيف في جسد؟ لكن لو كانت صلاة أي صلاة تلك التي نهى فكر بالصلاة هل نحن من المحافظين عليها نأتي مبكرين ما يؤذن إلا نحن في المساجد هل نحن نحافظ على التكبيرة الإحرام هل نحن من الخاشعين في الصلاة الذين نطمئن في السجود والركوع والذين هم على صلاتهم يحافظون مكرم